وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد حياكم الله وبياكم إخواني واخواتي الأكارم في هذا اللقاء الذي بدأناه قبل أيام في تفسير فاتحة القرآن أم الكتاب سورة الفاتحة وقد شرعنا فيها ووصفنا السير فيه إلى قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظلم وكما هي العادة نسير في هذه الدروس واقفين مع بعض الوقفات التربوية أو المنهجية أو العلمية أيضا إذا ناسب المقام ذكرها ولكن التركيز في كلامنا دائما على ما نستفيده من فوائد تربوية وهي جزء من الفوائد المنهجية فعدما نقول التربيه والفوائد التربية فهي جزء من المنهج الذي يسير عليه المسلم في اخلاقه في عقيدته في معاملاته في عبادته فالمنهج أو الفوائد المنهجيه هي أعم من ناحيه المعنى ومن ناحيه التطبيق من الفوائد التربويه الفوائد التربويه هي جزء في المنهج الذي يسير على الإنسان في تربيته نفسه في عقيدته نحو ربه في عبادته في اخلاقه فباب المنهج كلمة عام وتشمل عدة مناحي لنهى المسائل الطربوية قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم وقفنا معها في الدرس الماضي وبينا بعض فوائدها ومن الفوائد أيضا التي تلحق بهذه الآية لما, لما لم يسبق ذكره أن هذه الآية من عمومها ومن شمولها في الدعاء أنها تأمر قائلها الذي يرددها يوميا أن ينزم جماعة المسلمين أن يتربى ويتخلق بالاجتماع والاتحاد لا بالفرقة والاختلاف والتنافر والتضاوض لأن المسلم يقول اهدنا الصراط المستقيم أي اهدنا جميعاً كل مسلم وكل مسلمة وكل من يقف في الصلاة يقول اهدنا أي اهد جميع من يشبأ إلى الله وعلا محمد رسول الله فهو يدعي نفسي ولغيري وهذا سبق معانتي إياك نعبد وإياك نستعين كما أنه يطلب الهداية للصراط المستقيم الصراط الذي جمع يعني كلمة الصراط طرعت أيضا بالسليم ومعناه الطريق الواسع الذي يتسع لكل من يدخله فهذا الصراط المستقيم فهو طريق أنا وطريق كل من صار فيه من الصالحين والأبلياء والمسلمين كما سيحصل بيانا فهذا الدعاء فيه دعوة أيضا إلى الاجتماع لأنك تدعو كل يوم تقول إهديني للصراط المستقيم هو طريق واحد والطريق الواحد هو بأن يجتمع الناس وأن يجتمع فيه الناس وأن تحصل وحدتك أريد أن أصل إلى نقطة بدلت حولها الآن وهي أن المسلم الموفق الصادق يسعى الاجتماع ويبتعد عن الفلقة والاختلاف يسعى الاجتماع بأن يسعى بأن يبدل اسبابه وأن يجتنب ما يضاده من الفرقة والاختلاف ويرتعب عن أسبابه بمعنى يبدو الأسباب ويجتنب أخرى يبدو الأسباب الاجتماع أولا بطاعة الله فإن المعاصي مما يكرر وطاعة الشيطان مما يشتت الجماعات ويبتعد أيضا عن أسباب الفرقة والاختلاف من الغيبة والنميمة ونقل الأخبار وشهادة الزور والتجسس الأخلاق الصيئة التي تفرق ولا تجمع فهذه من أخلاق أهلي اهدنا الصراط المستقيم أنهم يحسون على الاجتماع ويتركون كل ما مشأل اختلاف أضرب مثال أيضا من أسباب الاجتماع والتي قد تكون أيضا من أسباب الاختلاف إذا, إذا, إذا دخلها الجهل ودخلها سوء التدبير وسوء التسيير كثير من المسائل العلمية ما تطرح ولا تناقش إلا ليجتمع الناس حولها ليتدارسوا فيما بينهم ليتذاكروا ليتجتمع كرمتهم ليصلوا إلى نقطة اتفاق هم مختلفون ارتلاء نعم مختلفون في الرأي مختلفون في الفهم لكن مآل اختلافهم هذا إلى ماذا؟ إلى اتفاق يقول من جسد هذا المعنى اللطيف قال ليس الخلاف هو النهاية بيننا كم من خلاف كان درب وفاقي ليس الخلاف هو النهاية بيننا احنا نحن نختلف في الآراء لنجتمع بعد ذلك على المنهج وعلى العقيدة وعلى هذا أولا ينبغي أن يفهم كثير من إخواننا وكثير من أخوتنا يحصل خلاف في مسألة فقهية مثلا في, في مسألة جهادية فيكون هذا الخلاف والاختلاف سبب للفرقة والشتات لا سببا للتحاور والتقارب والتناصر ورأي صواب يحتمل الخطأ ورأي خطأ يحتمل خطأ يحتمل الصواب لا مباشرة خلاف فرقة واختلاف وطعن في النوايا وتشتيت للأذهال وبحث عن المقاصد وتأويل للكلام لا هذا خلاف في الصراط المستقيم إذن الصراط المستقيم تعلمنا أن نكون في طريق واحد إذن واحدة نعم قد نجتهد في أشياء نختلف فيها، كنا أهل الاجتهاد، وقد نختلف في أشياء اختلف فيها واجتهد فيها علماؤنا فنختلف نحن فيسعنا ما وسعهم يسعنا نحن طلبة العلم والعوام. يسعنا في اختلاف العلماء ما وسعهم إذا كان العلماء اختلفوا وسعهم الاختلاف وهو اختلاف في الاجتهاد والفهم ليس اختلاف في إحلال ما حرم الله أو تحريم ما احل الله فهذا خلاف غير معتبر اختلاف في مسائل اجتهاديه ليس فيها نص قاطع مسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص إنما يجتهد في الاستدلال بالقرائل والنظائر وقواعد الشرع القواعد المحكمة المتبقة عليها كقاعدة المصارح والمساسد وغيرها أريد أن أصل إلى نقطة هذا موضوع هذا خلنا موضوع طويل أرجع إلى النقطة التي انطلقنا منها إهدنا الصراط المستقيم فيها دليل على الاستقامة والاجتماع، فنحن أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. السنة بغير جماعة لن تقوم، والجماعة بغير سنة لخيرة. السنة بغير جماعة لن تقوم، ستضيع، وسيأتي من يشكك فيها ويصد عنها، والجماعة بغير سنة جماعة ضلال. فأهل السنة والجماعة ومن فاهله السنه والجماعه اعلم الناس بالحق وارحم الناس بالخلق يقول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم اي ممن سبق وقد فسرت هذه الايه بالايه الاخرى اولئك الذين انعم الله عليهم للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقين هؤلاء هم المنعم عليهم وهذه الايه دليل اخر على ان المسلم يجب ان يحرص على الاجتماع ايضا فنحن امرنا الله ان نجتمع باناس لم نروا وأن نسأل الله أن يحشرنا معهم أناس مضوا قبل قرون ومع ذلك يامرنا الله أن نستقيم في مرضهم وأن نجتمع معهم وإن لم نردهم فكذب أناسهم معنا ويتبنون دعوتنا وأصولنا ويجتمعون معنا في عقائدنا أليس هؤلاء أولا وإن اختلفنا معهم في شيء صراط الذين أنعمت عليهم تعلمنا وتربينا على وجوب الاتباع والابتداء على وجوب الاتباع لأن الله أمرنا أن نسير في طريق سبقنا فيه اقوام نتتبع خطاهم ونسير في دربهم لأن هذا الدرب وهذه الخطا هي الطريق الصحيح الموصل إلى المطلوب وغيرها موصل للمهلكة والمرهور فصراط الذين أنعمت عليهم تعلمنا وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو أول من يدخل في من أنعم الله عليه فمن يتبع غير الرسول ولم يرض بهدي الرسول واتبع قول فلان أو علان وسلك منهج جماعة هنا أو هناك في أي زمان أو مكان نقوله أن لست من أهلي صراط الذين أنعمت عليهم. ومن لم يرضى باتباع الرسول أيضا ليس من أهلي إهدن الصراط المستقيم. ومن قدم قول غير الرسول على قول الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا عنده من النقص في إهدن الصراط المستقيم بقدر ما عنده من اتباع غير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفي سراط الذين أنعمت عليهم أيضا تربية لنا في النوق في النوق بأن المنعم حقيقة هو الله سبحانه نعم الله كثيرة نعم الله كثيرة لا تأصى قال الله عز وجل واتاكم من كل ما سالتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار هذه الآية فيها نكتة بلاغية عجيبة وهي عند قول الله عز وجل من كل ما سألتموه فكأن قائلا قال أنا آتاني الله أشياء لم أسأله اياها واتاكم من كل ما سألتموه أنا, سألتمو أنا ما سأتربي أن يعطيني قصراً أنا سأله بيتا ولكن الله أعطاني قصرا أنا ما سأت ربي أن يعطيني سيارة أنا أريد بس دراجة أنا ما سأت ربي أن يعطيني مصنع أنا سأت بس بكان ولكن الله أنعم علي فجاء المصنع وجاءت الـ الـ القصر وجاءت السيارة ما أش ما خطرت في بالي فالجواب عليه بعد هذا الايه مباشرة وان تدعوا نعمه الله لا تحصوها اي ما سالتموه وما لم تستلموا فالذين انعم الله عليهم هم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تعلمون هذه الايه ان المنعم حقيقه واولا واخرا هو الله ومن سواه سبب هناك نعم لا تصلنا الا باسباب إلا بأسباب يأتي السبب من عرض من عباد الله يوصل لك نعمة في نعم الله عليك كالرزق وكل وكالهداية. وكالهداية نحن نعمة الله علينا بالهداية ما كنا لمبركها إلا بسبب وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فهو السبب في هدايتنا هداية توضيح والبيان أو قد يكون ايضا سبب آخر من أسباب الهداية في واقع في أخبار في حدث تكون سبب هدايته والهادي حقيقة هو الله ليس الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله لفع عن هداية التوفيق والإلهام كما سبق فقال له إنك لا تهدي من أحبب ولكن الهدايه التي أثبتها الله للنبي هي هدف التوضيح والبيان وهي جعلها الله من وظائف الأنبياء والمرسلين والعلماء والصالحين إلى قيام الساعة وإياك وصراط الذين أنعمت عليهم تعلمنا أيضا أن أعظم نعمة يفتخر بها الإنسان ويفرح بها ويحرص عليها يا نعمه الهباية لأن الصراط الذين أنعمت عليهم جاءت بعد إهدمة فأعظم هداء فأعظم نعمة أنعم الله بها على الأولين والآخرين هي نعمة الهداء وكل نعمة في الدنيا والدين تابعة لها كل نعمة في الدنيا والدين سواء كانت نعمة دينية من علم أو صلاة أو دعوة أو نصيحة أو أي شيء من النعمة نعم الله بها على عبده في دينه هي تابعة لهذه النعمة ولولا هذه النعمة ما كان للنعم الأخرى قيمة لولا أن الله هدانا ماذا نسمع بالقرآن كثير من الناس يقرؤون القرآن وهم ليسوا على طريق الهداية بل يقرؤونه ليستدركوا عليه ويطعنوا فيه لولا أن الله أنعم علينا بالهداية ووفق قلوبنا لاستقامة ماذا نفعل بالأحاديث كثير من الناس استقاموا بها لأن في قلوبهم أمراض الشك والشرك والنفاق والريب وغير ذلك قلوبهم ليست مهدية لولا أنعم الله علينا بالهداية ما كنا لنحس بطعم هذه الحياة وطعم الأخوة وطعم العلم ومجالس العلم والحديث عن الكتاب والسنة والتحدث في الله فأعظم نعمة أنعم الله بها على, عب... على عباده نعمة الهدايه الهداية للسنة الهداية للتوفيق للكتاب والسنة ومنهج سلف الامه كما أن في هذه الكلمة كلمة الهداية وقفة ينبغي أن يقفها كل واحد منا مع نفسه ليتفكر في هذه الدنيا التي نحن فيها دنيا الفتن دنيا الشبهات دنيا الشهوات دنيا البلاء والبلايا وما نسمعه ونقرأه من أخبار المسلمين لا يسر صديقا وشيء يدمي القلب ليعلم الإنسان في هذه المحن كلها أن الله اجتباه وهداه ان جعله من اهل اهلنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليه جعله في هذا الطريق الصحيح مع ان من حوله تخطفتهم شبهات وتخطفتهم شهوات وتخطفتهم افكار وطرق ومناهج ضاله مع انه كان معهم وياكلهم ويشاربهم ويحيى معهم وربما يعيش في وكان فيهم ووسطهم ولذلك الله عز وجل امتن على نبيه بهذه النعمه مع انه كان يعيش في قريش في الشرك كان الرسول العقل يعيش بين المشركين ما عاش الرسول المشركين ولا, ولا, ولا, ولا عبد اصنامهم ولكن الرسول كان عايش وسطهم وهم من آووه وهم من اطعموه قال الله عز وجل الم يجدك يتيما فآو وجدك ضالا فهذا وحتى بعد نزيل القرآن نذكره الله بهذه النعمة نعمة الهداية في آيات الكتاب الحكيم إن أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أعنا إلى هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين لعلي أنا قدمت أخرى في الآية لكن أشاهد عندي وهذا وإن كنت من قبله لمن الغافلين فصراط الذين أنعمت عليهم تذكرنا بالنعمة التي أنعم الله بها علينا في الهداية للطريق الحق للطريق المستقيم كما أن صراط الذين أنعمت عليهم توجب علينا وتحذرنا وتبين لنا خطورة السير في صراط آخر صراط آخر صراط الذين لن ننعم الله عليهم من هم مغضوب عليهم والضم كما سيأتي ومن شابههم سواء كانوا كان يهودا أو نصارى وصراط الذين أنعمت عليهم ايضا تذكرنا بأمر عظيم ألا وهو فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محبتهم واتباعهم ولزوم دربهم وطريقهم الذي قال الله عنه والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وقال الله عنهم ومن يشاق الرسول بعد ما تبين لهذا ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا من أين لنا بالدليل على هذا أن هذه الآية دليل على حب الصحابة ودليل على التأسي بهم لأنهم أول من يدخل في نُعْك المنعم عليهم بعد نبينا صلى الله عليه وآله وآله وآله الله ورسله هم الذين أنعم الله عليهم فاصطفاهم واجتباهم لسحبة نبيه صلى الله عليه وآله وآله هم الذين أنعم الله عليهم فاصطفاهم واجتباهم لحمل القرآن وتبليغ الثنة وحمل الرسالة والدفاع عن النبي الأمة والهجرة والجهاد فهذه الآية دليل، ولذلك فصر بعض أهل العلم أصدروا بأبي بكر، قال أبو بكر وعمر، وفيه دينع وفيه رب على الرواقيل، الأنجاس، الأرجاد الذين يتعلون في أصحاب نبينا صلى الله عليه آله وسلم فهذه الآية دليل على عب الصعاب، فإذا لن يكون أصحاب رسول الله من الذين أنعم الله عليهم فمن سيكونون إذن؟ هم أول من يدخل في هذه الآية سرّا الذين أنعمت عليهم كما أن فيها أيضا دليلا على وجوب التحاب بين المسلمين فيما بينهم على وجوب التحاب والتقارب والتعاون وهذا سبق الإشارة إليه فلا داعي لتكراره. خلاصتهما سبق ان هذه الايه دليل على الاجتماع الله امرنا ان نسير على درب اناس لم نرهم لم نرهم وان نتشبه بهم ونسلك سبيلهم وان نحب ونحن لم وان نتبعهم وان نجتمع ندعو الله ان يجمعنا بهم في صراط المستقيم في الدنيا والاخره فكيف باخواننا الذين من حولنا واخواتنا تجد المحبه التي هي أشبه بالمثل الذي ذكر الله في القرآن الكريم أَفَمَنْ أَسَّسَ بنيانه عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَيَدْوَالِ مُخَيْلٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بنيانه عَلَى جُرُفٍ هَارٍ على المصالح مطامح أطماع فإذا حصل ادنى سبب من اسباب الاختلاف تصل على تلك المحبة وتنقضن. ويبدأ الخلاف والشقاق والنزاع والافتراء والعداوه بين من كانوا قبل قليل اخوه متحابين اصدقاء متعاونين ما السبب السبب اولا طاعه الشيطان والبعد عن طاعه الرحمن من معاصي لاسباب الخلاف والاختلاف والشقاق والفرقه والنزاع والسبب الثاني حب النفس والانتقام لها وقد يكون ذلك بسبب شياطين الإنس أصحاب الغيبة والنميمه والبوتان والزور الكذب تعادم الله وإياكم أيها الإخوة الكرام يقول الله عز وجل في ختام هذه الآية وكما ذكرت في الدرس الماضي نود من إخواننا وأخواتنا أن يشاركوا أيضا في ختام هذه الكلمة بما يفتح الله عليه به من فوائد منهجية وتربوية تتعلق بالآيات السابقة في السورة الفاسعة الآية الأخيرة قول الله غير المغضوب عليهم ولا الضالبين من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالبون فسرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى لماذا هذا الاستثناء لماذا هذا الدعاء يفتم بهذا الأمر قال بعض أهل العلم فيه دليل على الترغيب والترهيب ايضا سبق معنا أن ذكرنا في الدروس الماضية عن الفاتحة فيها أدلة عن الترغيب والترهيب الحمد لله رب العالمين صفات قوة وجماء وكمال وقهر وجلال الرحمن الرحيم صفاته جمال وكمال ورحمة واحسان مالك يوم الدين صفات قوة وجلال أيضا ترغيب وترهيب فاهدنا الصراط المستقيم ترغيب في الدعاء ترغيب في الرجاء في الله عز وجل بطلب الهداية والخوف والرهبة والترهيب في غير المغضوب عليهم الضالين أي يا ربي نخاف من سبيلهم وطريقهم فجنبنا سبيل المغضوب عليهم وطريق الضالين كما أن المسلم يتعلم من هذه الآية أن الموفق من وفق لأسباب الهداية والبعد عن الغضب والضلاله والغواية هذه الآية تبيننا أن التوفيق الحقيقي في أن وفق الإنسان لرضا الله وطاعته وأن الخذلان الحقيقي والشقاء, والشقاء الحقيقي الذي ما بعده شقاء أن يتعرض الانسان لغضب الله وصخقه فعلى المسلم كل مسلم أن يجتنب أسباب غضب الله غضب الله أي عذابه وليس هذا تفسير للايه تقول الأشاعر ولكن من لوازم غضب الله على عباده أن يعذبهم من لوازم الصفة ولا أريد أن يفهم في كلام هذا التأويل للصفه فالغضب صفة ثابتة لله عز وجل وهي صفة قوة وجلال وقد أثبتها القرآن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نعود بالله من غضب الله وهي صفة تليق به سبحانه وتعالى من لوازم العذاب ذكر العلماء قصة رجل من صالح قريش كان قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم أوزيد بن عمرو بن مقيم هذا الرجل هداه الله ووفقه الله فكان رجلا حنفيا بعيدا من شج قريش وكفره وكان ينكر عليه يقول أشاءت وخلقها الله ورزقها الله فانماذا تذبحونها لغير الله كان يكر على قريش جهلهم وسخافة عقولهم وسفاهة أحلامهم فهجرواه ونفروا منه فخرج من قريش يطلب الهداية إلى دين هو دين مستقيم لا شك فيه ولا ضلال. فجاء إلى يهودي فقال له على أي الأديار أنت رأى حضر من أحبار اليهود قال على أي دين انت قال انا على دين اليهود قال بماذا يامركم هذا التين قال كي قال إن تبعتكم في دينكم أسلم وفق أكون من, طريق من مع المعتدين قال لا قال مما قال لابد أن نصيبك من غضب الله على اليهود الشرش إذا سرت يهودياً فسيصيبك شيء من غضب الله على اليهود لأن اليهود قوم مغضوب عليه هذا كلام رجل يهودي قبل نبعد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قال لُعِدَ الذين كفروا من بني إسرائيل على لساة داود وعيسى بن مريم جمع الله لهم بين لعنة الأولين والآخرين داود من أنبياء بني إسرائيل الأولين وعيسى آخرين يعين للذين كفروا من بني إسرائيل على لسن داود وعيسى بن مريم ذلك لما عصوا وكانوا يعتدون فخرج من عندي قال أنا ما خرجت من بلدي ومن مكة إلا طلبا للهداية وبعدا عن الغضب أنا من الغضب الله فرر ثم نقي رجلا نصرانيا راهبا من رهبان النصارى فقاله على أي دين قال على دين النصارى قال أتبعك فيما أنت عليه وأنجو قال لا قال حتى يصيبك من عذاب من من من, من ضلاله النصارى فإن النصارى قوم ضالون قال انا من الضلالة الفرار فخرج من عندي ثم اداه النصراني قال من اي بلاد انت قال انا من بلاد مكه بلاد الحرم قال ارجع اليه فثم نبي سيبعث في العرب قال نبي قال نعم قال على اي دين هو يهودي ولا نصراني قال لا على مله ابراهيم خليفه يعني لو كان يهودي ولا نصراني لا. ما سيقول هذا منكم واليكم لا وصلى الله على نبينا محمد الذي اخبرنا الله عز وجل انه على مله ابراهيم خليفه قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دين قيما ملة إبراهيم حنيفة وما أنا من المشركين ولإن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. قال على ملة إبراهيم حنيف قال نعم فخرج من عنده ويقال أنه رفع يديه إلى السماء فقال اللهم أذمني على ملة إبراهيم حنيف ثم أدركه الموت بعد ذلك يقال أنه أدرك النبي ويقال أنه لم يدركه والأمر تاريخي ينظر في كتب التراجل والسياح يهمنا ماذا يهمنا أن الموفق سعيد كل السعادة من يسعد برضا الله والبعد من غضبه من يسعد بطاعة الله ويبعد من معصيته من يسعد بالوصول إلى رحمة الله والبعد من سخطه. هذا هو الموت الحقيقي وما سوى ذلك يهود؟ إذا رضي الإنسان برضا الله ورحمته فما بعد ذلك يهود؟ ما بعده يهود من ربا الناس أو سخطهم؟ لأننا أمرنا بإرضاء الله وإن سخط علينا، وأمرنا بأن نتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كره ذلك الناس غير المغضوب عليهم ولا الظالمين تعلمنا أن المسلم إسلامه ليس بالتمني فالله قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب فالأماني لن تقدم اولا تؤخر شيئا, شيئا. لا بد من العمل لا بد من التخليه والتهليه أما التهليه ففي اهدينا الصراط المستقيم يا رب لند نتحل باهلك وباوصاف هؤلاء القوم الذين هم أهل الصراط المستقيم هذا التهليه أما التخليه ففي غير المغضوب عليهم ولا الضالين اي يا رب تخلينا عنهم وابتعدنا منهم فجنبنا طريقهم وأبعدنا من غضبك عليهم وضللتهم فلا بد للمسلم من تخلية وتحلية ودلتها في القرآن الكثيرة لا ينفع أن المسلم يعني يشتغل بجوانب معينة من جوانب الشريعة لا بد أن يجمع بين تحلية وتخلية تحلية للتوحيد وتخلية من الشر تحلية بالعبادة وابتعاد عن المعصية، تحلية بالأخلاق الحسنة وتجنب الأخلاق السيئة، فلا إله إلا الله تحلية وتحلية، كما هو معلوم لدى إخواننا من, من درسوا كتب الاعتقاد، فيذكرون أن لا إله إلا الله فيها تحلية وتحلية، التخلية لا إله إلا، والتحليه إلا الله، أي نتخلى عن كل ما سوى الله ولا نتحلى إلا بعبادة الله. فأذن الصفر فغير المغضوب عليهم ولا الضالين دليل على التخلي والتحليل ودليل على الولاء والبراء موالاة من ولى الله ورسوله والبراءة من من تبرأ من الله ورسوله وموالاة من ولى الله ورسوله والبراءة من من عاد الله ورسوله حب من أحب الله ورسوله وبغض من أبغض الله ورسوله. كما ان في غير المغضوب عليهم ولا الضالين تربية لنا في اننا لا يمكن ان نصدق دعس ينادي بها الناس شرقا وغربا ونادى بها اقوام كثبتهم في وجوب التقارب مع اليهود والنصارى وان هناك اوجه اشتراك واوجه تقارب ولا بد من تنازل ولا بد من التقارب ونحو هذه الالقاب التي هي سم مدهون بالعسل نقول لا هؤلاء القوم غضب الله عليهم التقارب مع من غضب الله عليهم نعم للحوار نعم للتعايش في حدود الضوابط الشرعية, الشرعية. نعم, نعم للتعاون لي... فيما يرضي الله, عز... الله عز وجل نعم لا مانع من هذه الأمور أما أن أتنازل عن ديني أنا لأتقرب من رجل غضب الله عليه لا فهذه الآية تهدم دعوة من دعا ممن سبق وممن يأتي ومن لحق من الذين نادوا بالتقارب مع المغضوب عليهم والضالين ومثلهم أيضا من دعوا إلى التقارب مع الشيعة؟ تتقارب مع من تقارب مع اناس لا يؤمنون بالقرآن لا يؤمنون بالسنة لا يؤمنون بالنبي الأمة لا يؤمنون بفضل الصحابة وعدالتهم نتقارب مع اناس حرفوا الدين يخالفوننا في أركان الإسلام يخالفوننا في براءة القرآن للتحريف يخالفوننا في أصحاب نبينا في زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم يخالفوننا في صيامنا يخالفوننا في زكاتنا يخالفوننا في حجنا ماذا أبقوا من ديننا ولا شيء هؤلاء دين جديد فدعوة تقارب ها هنا هي من باب دعوة التقارب مع اليهود والنصارى ولهؤلاء على غير الإسلام هؤلاء ينتهسبون للإسلام لكن المصب والمورد والمورد واحد أن يتنازل مسلمون عن زيده وأكثر من قام يدعو اليها للدعوه الان ظهر له حقيقة الشيعة وخبثهم ودماءتهم واقرب ما في ذلك اعتداؤهم على إخواننا في دماج على طلبة العلم ناس امنين يحفظون القرآن ويدرسون سنة النبي صلى الله عليه وسلم والله حتى السلاح ما كان عندهم ومحظور عليه أصلا لأنهم في قبيلة تحميه فيمنع عليهم أب وناس لا علاقه لهم لا بسياسة ولا بشرق ولا بغرب ناس فيهم شيوخ وفيهم أطفال وفيهم نساء يدرسون ويطلبون, ويطلبون العلم ولا علاقة لهم لا بمظاهرات ولا باعتصامات ولا بانتخابات ولا بشيء ثم يأتي هؤلاء الروافض الاخباب ليعتدوا عليهم في عقر دارهم ليقاصرونهم ويمنعوا عنهم الماء ويمنع عنهم الدواء أي مع هؤلاء هؤلاء قوم لا, لا لا امانه لهم لا عهد لهم هم شر من مشى على الارض كما يقول الاندلسي رحمه الله ابو عبد الله الاندلسي القحاني ان الروافض شر من وقع الحصى فلا يامن هؤلاء الا مخدر والله لا امان لهم ولا عهد لهم فدينهم مبني على الكذب دينهم مبني على الكذب والكذب عندهم قربة الى الله عز وجل فكيف هؤلاء ويدعو الى التعاون معهم والى التقارب معهم كبار من تزعم هذه الدعوه رجعوا عنها الان وظهر لهم ان هؤلاء قوم لا يؤمنون وانهم سفاك الدماء متهك الاعراض محرفي الدين فلذلك غير المغضوب عليه يدعون الى اجتناب كل من سلك طريق اليهود والنصارى سواء في تحريف العباده او في تحريف الشريعه والعلم جاء رجل الى أنس بن مال إلى مالك بن انس الامام الجليل انس بن مال وكان هذا الرجل رجل خاوي بعض منحرف يحمل الأفكار خطيرة وعقيدة باطلة فقال للإمام مالك وهو في طريقه يا إمام قف قال ماذا تريد؟ قال قف وناظرك. أريد أن نتناقش نتناظر قال فيما؟ قال كيتو. قال أرأيت إن غلبتك؟ قال أتبعك قال أرأيت إن غلبتني؟ قال تتبعني قال أرأيت إن جاء ثالث فغلبنا قال نتبعه قال إذا هذب أنت رجل شاك لا حاجة لي فيه أنت رجل شاك وإذا كان مالك نفسه يقول لا تدع أذنك, أذنك لزائز القلب لا تدع أذنك لزائز القلب أيها الإخوة الكرام غير المغضوب عليهم ولا الضالين تعلمنا ايضا انه لا بد من صلاح العباء منصب لا بد من علم واعمال لا بد من علم نافع وعمل صالح العلم النافع يسلمنا من الشبهات والشهوات والعمل الصالح يثبت قلوبنا وجوارحنا على طريق الطاعة ويجنبنا الضلال. اليهود ضلوا لأنهم علموا كما عملوا علموا الحق وعلموا أن النبي حق وأنه على الحق وجاء بالحق ولكنهم حرفوا وبدلوا فضلالهم من جهة فساد العلم النصارى صار جهر حرفوا دينه بدلوا كتابه فظلوا نجاح العمل حيث أنهم عملوا بغير علم ظلوا وأظلوا وظلوا عن سواء السبيل. سو. وإذاك يقول سفيان بن عيينه رحمه الله من فسد من قرائنا أي من علمائنا ففيه شبه باليهود من فسد من فسد ففيه شبه باليهود ومعالم ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى ومن فسد من عبادنا أي فسد في عبادته بالبذع والخرافات والخزعبلات ففيه شبه بالنصارى قال أيضاً وهل أسائل الدين إلا عالم المتهذك أو جاهل المتنسك وهل أسائل الدين إلا عالم المتهذك عالم ما عمل بعلمه يقول الناس تقول الله وهو لا يتقن يقول الناس اعبد الله ولا يعبد الله يقول الناس اجتنبوا الحرام ويأكل الحرام يقول للناس اعمل صالحة ولا اعملواها ولذلك هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستمع عليه أهل النار يقول يفل وقد اندلقت أكتابه وهو يدور عليها كما يدور الشمار على الرحى عادنا الله وإياكم سلمنا وإياكم في الدنيا الآخر فيستمع عليه من كان يعجبه من أهل الدنيا يقول يفل يقول الله كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر إجابة هنا قال كنت أأمركم بالمعروف ولا آتيتي وانهاكم عن المنكر وآتيتي بمعنى أنه يعرف المعروف ويعرف المنكر بمعنى أنه خالف قوله فعلا فهؤلاء شر الناس فلذلك غير المغضوب عليهم ونبضالين الضالين لا بد من الاهتمام بطلب العلم لا بد من الاشتغال بطلب العلم لا بد من التفقه في الدين لا بد ان نعبد الله على علم ان نتعلم القران وأن نتعلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم وان نحرص على الصبر على طلب العلم وعلى اجتهاد فيه, فيه, فيه وعلى بدلي كل ما نستطيع في هذا السبيل لأنه سبيل لا نجاة لنا إلا به من طريق المغضوب عليه والظالمين ولأنه سبيل فيه رفعتنا وعزتنا وهو خير لنا من الدنيا ومن فيها خير من الأموال خير من التجاره وخير من القصور وخير من الرئاسات وهو اعظم وظيفة يوفق لها العبد ماذا اختار الله لأنبيائه؟ ما اختار الله لأنبيه أن يكونوا أغنياء أو أن يكونوا ملوكك اختار الله لأنبيائه أن يكونوا علماء فقال الله لنبيه نبيه وقل رب ببن علم فلا بد من الاهتمام طلب العلم في هذا الزمان والله لا عاصم فيه من أمر الله إلا من طلبه لا عاصم فيه من الجهل وتخبطات الجهل والجهال والكتن إلا بالعلم ثم بعد ذلك لا بد من العمل بالعلم لا بد من التخلق بالعلم لا بد من تعمل علم العلم والدع إلى العلم وبدل زكاة العلم فهذا هو السبيل الوحيد الذي يجعلنا من أهل الصراط المستقيم ويبعدنا من أهل, الغضب من أهل الغضب ومن الضالين أيها الإخوة الكرام الكلام على معاني هذه الآية غير المغضوب عليهم ولا الضالين لعله يطول أقفها هنا وتركوا المجال لإخواننا وأخواتنا أن يشاركوا أيضا معنا في ما ربما يعني تقع به يعني تجده به قراءة يعني طريحتهم في الكلام حول هذه الآية فمن كان عنده دخل في هذا الموضوع ليختبر بها مكتوبة وإن شاء الله تعالى تذكرها معنا. <تصفيق> طيب، ما هي طريقة يعني يعني تواصل إخ الأخوات فينا؟ ما طلبناه منهم هناك يعني امر مهم يتعلق بالهدايه بعض الناس قد يقول انا اصلي وكل صلاه أقول اهدني الصراط المستقيم واطلب العلم وحضر درس فلان واقرا القران ولكن اجد نفسي بعيد عن البدايه لا زلت أفعل كذا وأقوم بكذا وأمشي وأقوم إلى كذا وأ... وأسمع كذا وأرى كذا فلماذا أنه بعيد عن الهداية فنقول له أولا إنذن الصراط المستقيم دعاء عم وما امرنا الله بتكراره في, القر... في صلاتنا كل يوم عدة مرات إلا لأنه دعاء عظيم ومستجاب ولذلك انت بعد كل صلاه تقول امين بعد كل فاتحه تقول امين سرا او جهرا لماذا ما معنى امين معناها اللهم استجب أي يستجب دعائي يهدين الصراط المستخلف وهذا الدعاء لا بد فيه من اسباب تتوفى حتى تستجاب أولها أن تتفهم وتتدبر معنى اهدنا الصراط المستقيم وانت تقرا هذه الآيات استحضر اهدنا يا ربي إلى الصراط المستقيم وفي الصراط المستقيم الذي هو العلم والعمل والعبادة والتقوى والصلاة الذي وطريق طريق القرآن والسنة استحضر معاني تتعلق بهذه الآية ودعوا بها مخلصا بها قلبه فلا بد من استخدار أيضاً الإخلاص فالدعاء إذا كان بقلب مخلص وقلب مفتقر هو أقرب إلى الإجابة أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما أن يقول الإنسان الحمد لله فأعمال أخير مالك يوم الدين يا عبد الله أباليم فهذه ليست الفاتحة أصلاً وليس القراءة أصلاً وليس بقرآن أصلاً القرآن هو الذي يقرأ بتأنيم وتجويد نرى من حالتنا نحن وحالة كثير إخوانا سرعة الصلاة تدل على أننا لا نتدبر ما نقول في الصلاة فكيف نخشع في الصلاة وكيف نحس بطعم الصلاة وهداية الصلاة كما ان هذا الدعاء لا بد له من اسباب لا يكفي ان تقول في صلاه اهدني الصراط المستقيم ومجرد تسلل من ترجع كما يقال في المثل الى عادتها القديمه من باب المسجد وانت تخالف اهدني الصراط المستقيم من باب المسجد اما بالنظر واما بالكلام واما بالسد واما بالغيبه واما بالنميمه واما وإما فهجر الصراط المستقيم لا بد لها من بدل أسباب الهداية والثعة ولا بد لها المبدأ من بدل أسباب التي تمنعك أيضا اهدم الصراط المستقيم قلها موقنا بها قلبك وبدل وابتعد عن أسباب الضرایا لا يسرع أن تقول اهدم الصراط المستقيم وأنت من باب المسجد خارج إلى أسباب الغواية حارج إلى الـ anthernet فيما يضر لا نفسه حارج إلى السلفان حارج من باب المسجد إلى مجالس السوق إلى رفقة السوء وإذا تريد لا بد أيضا أن تسعى للبعد عن أسباب التي تمنعك من الهداية وكل واحد أدرا بنفسه في هذا الب OB النسيس سواء الناس فلسواء من الناس من يرى بعدو عماية الهداية في الأنترنت من يرى من الناس بعدو عن هداية في الرفقة الصيئة بعدو عن هداية في عمل من الأعمال يقوم بها في قلصة فالناس تختلف يعني أسباب الهداية عندهم وأسباب وإن كان أسباب الهداية أصلها واحد لكن فأصل الناس ببعض الأسباب يكون أكثر منها عند الاخرين كما أن هذا الأخ نقول له أولا أنت أصدق مع الله ويكون كلامك هذا صادق من قلبه لأن الله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم وعد من الله أن يقول إنسان هذا بصدق فالله سيهديه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا ويكفي أن, أن يتحصل قلبك على ذر هذا هذا يدل على أن هذا القلب قلب حي عندما يأتي الإنسان ويسأل عن الهداية ويقول أنا أريد أن أكرب من هذا يدل على أنه في الطريق الصحيح خلاف بعض الناس حصل في درب بعيد عن الهداية وهو يظن نفسه شيخ الإخلاف الجيبية بعض أصحاب البدع بعض أصحاب البدع والمخالفات وين هو الهداية وإذا كل يظن نفسه هو أول المهتدين وأولهم وآخرهم وهذا لا شك انه هو الضاد هو, هو الضلال الحقيقي فالمسلم مهما بلغ من القرب والتقرب فإنه ينبغي أن ان يحتضر نفسه مكبرا ومحتاجا الى الهدايه وختاما لهذه الشبهه التي قد ياتي بها الشيطان ويوسوس بها للانسان وكثير ما نسمع هذا من المصلين يقول طيب انا اصلي وسأرجع إلى ما كنت عنه سأرجع أشاب زخرة أنا وربما راح يقول كذلك لا خمر. والثاني يقول أنا أرجع إلى الفحش والثالث يقول أنا سأرجع إلى كذا إيش فائدة الصلاة هذه الشيطان حريس على أن دي دي دي دي دي يوقعه في المعصية حريص حريص ويبعده عن الطاعة فيأتي الشيطان ويقول له انتبه إيش تفعل أنت تضحك على نفسك الصلاة بغير مقبولة أنت أحسن لا تصلي لأنك ما ستقلن تضحك على نفسك ما تصلي فنقول له لا انتبه فهذا وسوسه من الشيطان ولا ينبغي لك أن تياس من رحمه الله ولا أن تقنط من رحمه الله وإياك إياك أن تجعل للشيطان منك نصيب وحب حتى في الطاعة أغواك فوقعت في المعصيه وثم يهويك فيبعدك عن الطاعة من الناس يقول الشيطان له أنت أحسن خليك فاسق تصلي المعصية فتصير منافق أخف إثما من المنافق المنافق في الدرك الأسفل من النار فأحسن خليك فاسق وما تصلي انظروا إلى الشيطان يصير مفتي بعض لكن مفتي ضلاله ليس مفتي هداية فلذلك نقول لهذا الله عز وجل عندما خاطب عباده بالرحمة والرجاء ما خطب الطائعين خطب العصاة المذميين يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تحنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ونعلم وال وال نحن أيضا وهذا الاخ الذي قد في هذا الكلام على على مخيلته أن الهداية بيد الله أن الهداية ديال دي الله ليست بيد أحد الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن جعلناه نورا نهدي به من مشاء من عبادنا ولا بد للمسلم أن يحرص على الطاعات ولا سيما قراءة القرآن والواجبات فإنها من أعظم اسباب الهدايه يقول الله عن القرآن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله فجاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم ننظر ان شاء الله تعالى ننظر إن شاء الله تعالى فيما كتبه الاخوان انا اخ كتب باللغه الفرنسيه والله أخوفه. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها بارك الله طيب ان الله نفعنا واهت بينا قلنا سؤالي ما هو سر في تقديم العباده على الاستعانه جميل في سوره الفاتحه بارك الله فيكم هم خاتير وع جميل طيب سابقة الجواب على هذا أخبرك الله، السر في تقديم العبادة على على الاستعانة تقديم الغاية على الوسيلة، تقديم الغاية على الوسيلة، فالغاية هي العبادة، ومعونة الله وسيلة لوصول إلى العبادة، فقال علماء في تقديم الغاية على الوسيلة لأهميتها. هذا ما حضرني في هذا اليوم وكنا نقشناه في الدروس الماضية تقديم الغاية عن الوسيلة بأن الغاية الحقيقية في كل معونة من الله لعبده أن يكون من العباد أن يحقق العبودية التي خلق لها طيب. يقول العبد الله يخرج بعض, بعض الدعاة باجتهادات شادة بدعوى أدب الاختلاف مما يضر بالدعوى الإسلامية الراشي فما هو الضابط لعملية الاجتهاد والاختلاف والله هذا موضوع كبير يا يعني عندما تقول يخرج بعض الدعاة باجتهاد سنشاد يعني شدود هذا الإنسان إذا كان جاء بقول لم يسبقه إلي أحد ولا قال به عالم فهذا هو الشدود كما قال الإمام أحمد لا تكن قولا ليس لك فيه إمام فهذا هو الشدود يعني أتي الإنسان الشدود هو المخالفة مخالفة كما في العلم الحديث مخالفة راول المقبول لمن هو أولى منه هو وصفا أو عددا أو هما معا فهذا الرجل الذي يأتي بقول شاذ ويعني يكون مخالفا فيه لكل العلماء أو أكثرهم فهذا يعني قول مرضود ومقبول أما الاستدلال بدعوة أدب الاختلاف فأدب الاختلاف شيء والأقوال شادة شيء آخر أدب الاختلاف هو مع المؤالف والمخالف نحن نتأدب حتى مع اليهود والنصارى نحن نختلف معهم لكن لا نسبهم لا نظلمهم بالله وهنا أن نسب أصمامهم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فسب الله عنهم بغير علم فأدب الاختلاف شيء والاقوار الشاذة والأقوال صفة شيء آخر، فأدب الاختلاف هذا شيء مطلوب دائما ومطلق. والأقوال الشاذة التي ذكر شدودها ما ينبغي ما ينبغي نحن يعني كطلبة علم حقيقة يعني ينبغي أن ننظر هذا وأن يعني نفسه موجوداً. نحن طلبت علم ونسأل الله يجعل طلبت العلم وإلا حقيقة بعض أحيان لكي الإنسان يرى أنه والله يعني بعض العوالم أفضل منه. في أمور كثيرة جداً يعني لا داعي لليل لتفصل فيها الآن فنحن كطلبة علم وناس نقلص على يعني يعني سلوك طريق العلماء لما خلقنا أن نبتعد أطلاً عن الحكم بشدود فلان أو بسوا فلان يكفي أن نقول العلماء الفلانين قالوا بكذا والعلماء اثناني قالوا بكذا وأنا مثلا بحث المسألة نظرت فيها فتنصحني قول, قول عالم فلان إن كان لي أهليا وحقيقة والله الموضوع هذا أنا أظهر فيه عدة مشاركات أنا ليه ليه على وجه الخصوص عدة مشاركات في لو ويرجعون إخوان إليها قديماً كانت وقعت بعض النقاشات في المنتدى ومقاشات طويلة ومشاركات بالآلاف في, في بعض النقاشات وأخه ورده وانتقلت الى النوايا وغير ذلك فكنت أنا كتبت بعض المقالات في المنتدى لو نجعون إلى الحقيقة أنا ما أبقى عناوينها في هذا الموضوع في أدب الخلاف وما ينبغي طالب العلم أن يتكلم فيه وما ينبغي أن يذأل يحجم عنه الاخ يقول ما هي الضابط العلمية لاجتهاد والاختلاف يا لا اخي الاجتهاد لسنا أهل. لسنا له اهل الاجتهاد له اهله نحن نجتهد في طلب الحق اما الاجتهاد استظهار احكام الشرعيه والاقوال الصحيحه والاقوال الثابته للعلماء نحن عليهم عال في هذا الباب نحن عليهم عاله في هذا الباب وكان ذكر في اول المحاضره ومع الاسف لعل الاخ سائل ما كان موجود في اول المحاضره العلماء اختلفوا فليسعنا راسي ليس أنا فلان أخطأ وفلان صواب ليس معنا فلان ضد وفلان اهتدى فلان أخطأ وفلان أصاب ليس معنى فلان فاسق وفلان مؤمن أو كافر و... أهل السنة يتناصرون وأهل البداية تطابقون ولا تيما أمور الشهاد أمور المصالح والمفاسق لا يجوز الإنكار فيها ولا يجوز فيها التشهير والتحذير كما وقع الآن في مصر يخبرون لإخوة في مصر أن هناك تشهير وتحذير بين الصغار مع علم الكبار أكثرهم متوافقون أكثرهم متوافقون كبار علماء مصر فلذلك أنا أقول مساء الاجتهاد اجتهد العلماء قبل ما في أمور خطيره جدا ومع ذلك ما أودى بهم ذلك الاجتهاد واختلوا بشهادتهم إلى التطاعم والتشاتم والتكتاب وعلى رأسه من التي تختلف اختلفتها العلم الأربعة مسائل العلمية اجتهادية بعضها فقهية وبعضها دعوية وبعضها منهجية وبعضها وتجد لهذا الإمام القول وخالط هذا الإمام وعلى رأس ذلك اختلاف الصحابة علي ومعاوية أما اختنفوا في مرمصيري والخطير تتعلق بدماء ستسال وما عذرت هل لعن بعضهم بعضه هل سب بعضهم بعضه بل علينا المقل لو قال لهم إخواننا لكن تبغوا علينا إخواننا فما فعل الآن أمر يقع اجتهاد يعني أمر يقع في الأمة يجتهد فيه العلماء يقول هذا العلم كذا وهذا العلم كذا والمسألة فيها نص صريح ليس فيها نص صريح. يقول لنا هذه حرام ورد عرض عندنا دليل يقول الخمر حرام الربا حرام هاي التي نناقشها الآن اخواننا في ليس فيها نص طريق واضح لما اختلفت اقوال العلماء في الكويت وفي غيرها وقول الشيخ اليمين وغيره فلست تجعل الاجتهاد وقد ترجع الى الزمان وقد ترجع الى المكان لان ليس فيها نص طريق قاطع يصلح لكل زمان ومكان أنا والله يعني الموضوع هذا حتى لا يكون كلامي يعني, يعني جامع أنا لست يعني أدعي جامع الموضوع لكن أنا الآن أحاول أن أذكر بعض أطراف الموضوع حتى نتبطد الصوره لبعض اخواني وإلا إخوارهم إن شاء الله تعالى الامور واضحه عندهم فلا إن كان مسائل اجتهتها هذه مسائل فيها العلماء المصيب منهم مأجور والمخطئ مأجور ونسأل الله عز وجل أن يوفق من يسعى إلى الإصلاح ومن يسعى إلى ما فيه خير الهلادي والعباد وحقيقة ما أريد أن في هذا الموضوع لأنه حقيقة موضوع أكبر مني ما أستطيع أن أخذ في تفاصلك هذه قواعد عامة يذكرها العلماء من قبل ومن بعد يقول الأخ اللهم لكن اللهم أن يبقى إنسان الله ولا لعل, الله أمره لعل الاخ يتكلم على من يقول الهدايه وأنا أصلي وبعيد عن الهدايه وكذا نقول نعم كلام صحيح يا اخي هذا الانسان لا يبغى يقطع صلته بالله لا يبغى يستمع للشيطان لا يبغي أن يق يياس من رحمة الله بل نقول له ان قلبك حي ان اناس مثلك لا يفكرون في هذا الأمر من قريب ولمن بعيد ولا لهم فهم في أصل بحث عن الهداية ولا في السلوك الظبيلية فما دلت أنت تقول أنك تريد طريق الهداية وتريد سبيلها فإن شاء الله تعالى هذا دليل على أنك تتوفق لها بإذن الله والله يعلم ما في السلوك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا المري العمى يستمعون من شخص تشاردون كيف نكيف هجرة أهل البداع بدون إحداث افترناء الأحقاد من يسهل عمل فالأمة في جب هؤلاء من إدعاء وحديثهم بفا الأمة فيتا مكيف هجرة أهل البداع بدون إحداث وأبغار يا أخي جمد كثلة موقف إمام مالك مثال مثال من أمثلة المواقف ثلاثة أهل بداع أهل بداع ينبغي طالب العلم أن يمتعد عن مجالسهم وينبغي أن يطرق الاستماع لهم أو الاستماع لأشروطتهم أو الاستماع لمحاضراتهم أو القراءة في كتبهم ليش لماذا؟ شو لماذا؟ خطافة وما كل الناس يحسن سباحة في كل مكان أن الناس يحسن سباحة في المكان الذي هو مكان سنسميه يعني بالدرجة المغربية يعني لو تخرج الضانيو إلى فقط المسبح إغرق فنقول لكل واحد حدوده ولكل واحد واحد ضوابطه الناس ينبغي أن يكون عليها فالتعاون مع أهل البدع يعني كقاعدة عامة لا يمكن أن توضع بل ينبغي لكل واحد مثلا أهل العلم يناظرونهم يعني يردون عليه يقراون كتبهم ويفندون شبههم أما غير أهل العلمهم طالبة العلم وغيرهم فينبغي أن يستغلوا طالب العلم ينبغي أن يفصل أنفسهم أولاً ثم يتكلم. أما مسألة المفاصلة والمواجهة وغير ذلك حتى هي أيضاً لا يمكن وضع فيها خط رابط. فهناك من أهل البدع من ينبغي فصله وانفصال عنه بالمرة لأنه نساء مفسد وذاع إلى بدعته ويشكك الناس في دينهم وعقيدتهم وسننهم ومنهم من هو مظلم نفس عليه. كما ذكرنا في ذلك في الشيعة هل الشيعة كلهم سواء؟ لا شك الروافض الخبثاء الذين ذكرنا في اليمن او في غيرها الذين يحاربون السنه ويقتلون آل السنه او لا ماذا تقول؟ تقول تقارب وتحوار ما ينفع حوار مع هذا انت تتحاوره هو القتل بالقتل والابتعاب وهناك منهم أي من الشيعة من منبس عليه ويتمنى من يقول له سلمت حق ويبين له وتجد في حصرة وفي حيرة فأهل البدع ليسوا سواء والبدعة ليست سواء وإن كان حقيقة هناك موضوع أن تجنبته ليس عفوا لم أتجنب ولكن تركته لضيق الوقت وهو قطورة البدع المستفادة من غير المقصود عليهم والضالين فغير المغضوب عليهم والضالين دليل على أن كل بدعة ضلالة كيف؟ لأن سبب ضلال, سبب ضلال النصارى بالبدأ ابتدعوا في دينهم ورهبانية ابتدعوها ابتدعوا في دينهم أخوان وآراء واعتقادات ليست في دينهم قط ومنها سامحوني الان سأخرج إلى موضوع آخر ومنها الاحتفال بعيد الميلاد ليس في كتاب النصارى بجميع رواياته وقبعاته دليل على الاحتفال بعيد عيسى ولعل أخونا أبو عبدلال حمود ومشاركة لمتدى في هذا الباب فهذا من البداية التي تدعوها في دينهم وتابعهم فيها مع الأسف المسلمون حتى هم يطبلون به المسيح ما قالكم من المسيح ولد في ديسمبر؟ فبعض علماء يقولون الجو الذي ولد فيه المسيح جو ربيعي أنه كان فيه تمر وكان فيه أغنان ترقص وتمشي وتسرح كما ورد في التنجيل فالمهم تضمونه آخر وعلى أي رؤية المسيح عليه السلام في ديسمبر الصنبر أو ليس عند النصارى دليل على أنهم يحتفلون بعيد ميلاده. قال يحتفل بعيد ميلاده ولا أمر به ولا رضيه فبدده في دينه غير المغضوب عليه الصالحين على أن كل بدعة ضلالة مع أن البدع تلقسم إلى بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة وبدعة كبرى وبدعة صغرى ولا تلقسم إلا بدعة حسنة وبدعة سيئة لا تنقسم البدع إلا بدعة حسنة وبدعة سيئة هذا تقسيم غير صحيح البدعة كلها شر وإذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عفوا يقول أخ عبد الله العبادة عامة والاستعانة عبادة خاصة ممكن الاستعانة عبادة خاصة نعم الاستعانة من أنواع العبادات ايضا لذلك لو صرفت ذير الله كانت شرشا وياك نعبد واياك نستعين تقسم الناس إلى أربعة أقسام أهل العبادة والاستعانة وهم الموحدون وأهل الشرك بجميع أنواعه لا عبادة ولا استعانة وهؤلاء هم المشركون وأهل العبادة ب... وأهل العبادة بالغير استعانة بالله عز وجل وأهل الاستعانة للغير عبادة وهذه الأفضل من الأربعة ينظروا إليها في كتب التفسير طيب يقول طيب أظن إن شاء الله تعالى ما ذكره الإخوة انتهى ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما سمعنا وقلنا بالمناسبة قولة أختم من الفوائد التي ذكرها العلماء في سورة ساتحة وقد تكون أيضا نذكرها يعني قد ندرجها في فوائد فاربويّة أن سورة الفاتحة لم تتضمن سبعة أحرف من اللغة العربية من حروف اللغة العربية وهي الثاء والجيم والخاء والزاي والظاء والفاء والفا والشيء والشي فهذه حروف سبعه لم تذكر في سوره الفاتحه أما الشين فقد سئل اعرابهم عن الشين فقال هي الشر والشقاوة والشيطان والشرك والشنآن والشؤم والشرذمه والشطط والشك والشيعه والشنار، فقال لم تذكر هذه الكلمة في اسم إلا كان فيه الشر. كلا له لماذا؟ قال لم تذكر في كلمة إلا كان فيها الشر. فهذه من الفوائد التي نذكرها ختاماً في الكلام على سورة الفاتحة. الثاء والجيم والخاء والزاي والظاء. والفاء والشين حياكم الله اخواني نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل نعم من أسماء الفاتحة الشافية ومن أسمائها أيضا الرقية ويأوم القرآن وفاتحة الكتاب ولها اسماء اخرى ايضا أما كمضامين, كمضامين عامه لسوره الفاتحه فهي مضامين كما ذكرنا في الدرس الاول جمع ابواب العلم والعمل والادب مع الله عز وجل وابواب الشريعه كلها جمعت في غير المغضوب هنا الصراط المستقيم وفي إياك نعبد وإياك نستعين وجمعت أيضا أبواب الترغيب والترهيب والتخليه والتحليه واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسورة الفاتحة هي جامعة لمعاني القرآن وهي سر القرآن وسرها هي سر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين الكافية قيل لأنها تكفي عن غيرها ولا يكفي عنها غيرها. الأخ عبد الله بيقول بأن من اسماء فاتحة الكافيه نعم. لأنها تكفي عن غيرها ولا يكفي عنها غيرها. ما هذا؟ يلا عندكم. ما معنى أنها تكفي عن غيرها ولا يكفي عنها غيرها؟ احسنت في, في الصلاة في الصلاة فلا صلاة لمن لم يقرا بأم القرآن. أن غيرها فلا يكفي عند عند الجمهور طبعا عند غير الأحناح عند الجمهور أيضا من فوائد هذه سورة الفاتحة إثبات صفة الغضب وقد ذكرنا هذا في الدرس لأنها صفة ثابتة لله عز وجل بكتاب والسنة وإجماع الأمة من الفوائد العجيبة سبحان الله التي هي أيضا فوائد فربوية وما دمنا لازلنا في اتصال معكم نذكرها قال بعض أهل العلم في يسوة الفاتحة دليل على أن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرر من أين؟ أين هذا؟ النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرر وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما عرفتم الله اعلم طيب الذين انعم الله عليهم الم يكن فيهم بني اسرائيل يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم لماذا انعم الله عليهم قبلهم على العالمين وجعل قال موسى يا بني اسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين لكنهم كفروا ومن شكروا نعمة الله فنزع الله عنهم وجعلهم مغضوبين وظالمين مغضوب عليهم وظالمين فشكر النعم يثبتها وكفرها يزيدها النعم إذا شكرت قرر وإذا كفرت سرّت هؤلاء القوم رفعهم الله جعلتهم أنبياء ومرسلين أنزل عليهم المن والسلوى تعرفوا الإشياء المن والسلوى طعام من الجنة ومع ذلك كفروا وأذبروا وعاندوا قصتهم مع موسى ومع عيسى ومع إبراهيم عليه السلام مع أنبياء كلهم فنعنوا فأنزلهم الله من علية الأمم إلى أسفل سافرين طبعاً من كفر منهم فالنعم إذا شكرة اتقرت وإذا كفرة اتقرت وإذن هم الآن لا زالوا تطبلون بالسامية إيش معنى السامية؟ أنهم أسمى الشعوب نقول دا كان زمان إيش؟ دا كان زمان كان زمان يوم كنتم وحدكم أما الآن بعد النبي الأمي نزع الله الرياسة والسيادة والزعامة منكم إلى أمة عربية ان النبي الأمي الذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراه والإنجيل أمر بالمعروف وينهى عن المنكر وقال العلماء في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في بيت المقدس دليل على هذا على أن الله نقل النبوة من ذرية إسماعيل من ذرية بني إسرائيل إلى ذريه إسماعيل عليه السلام لان النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي نسبه الى اسماعيل نقلها من دنيه اسماء إلى الى دنيه إسماعيل, اسماعيل من الفوائد ايضا ان في الفاتحه دليل على وجوب التادب مع الله وعدم نسبه الشر اليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليه فاين الدليل في الفاتحه على هذا دليل على ان الله عز وجل يجب ان يتادب معه العبد في دعائه وفي مناجاته هذا من الأدب مع الله عز وجل ماذا عندكم أقول هل القول آمين دعاء أي عبادة وهل تقال خارج الصلاة الوالد كما لا يخفى عليكم أنها تقال في الصلاة حارج الصلاة أذكر مرة بالكلام بالقرطبيس يرجع إليك تفسير الفاتح يرجع إليك كأنه الله لا أعلم ما أصدر حقيقة لكن المأثور عن نبي صاحب أنه كان يقول في الصلاة وهذا عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أبو جابر إهدنا الصراط المستقيم لا الدليل على وجوب التأدن مع الله في دعائه ومناجاته في قول الله صراط الذين انعمت عليهم الخطاب هنا ورد فيه خطاب لله عز وجل بانه هو المنعم على الذين آمنوا بالنبينا والصديقين والشهداء على الذين والشهداء والصالحين انعمت عليهم لما جاء ذكر الغضب والضلال ماذا قال غير الذين غضبت عليهم هذا هذا يناسب ده انا عمته لا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين جاء بصيغه اخرى وهذا كما يقول الالوسي قال واعرف عند ذلك عند ذكر الغضب لا قال إلى عند ذكر الغضب الى الغيل إلى الغيبه إلى الغيبه تادبا الغيب الغيب الغيب الغيب ولان من طلب منه الهدايه ونسب الانعام اليه لا لا يناسب نسبه الغضب اليه لانه مقام تلطف وترفق وتذلل لطلب الاحسان فلا يناسب مواجهته بوصف الانتقام وهذا يسمى بالالتفات عند علماء البلاغ. يقول الأخ السامية نسبة إلى سام بن نوح عليه السلام ممكن ما عندي يعني معرفة بهذا لكن السامية الذي أعرف هم يقولون معادات سامية يعني ويسمون أنفسهم بالشعوب السامية وغير ذلك ربما يكون هذا المعنى من مقصدهم يقول الأخ بذكر بعض أخطاء فاتحة والله يعني الأخطاء فاسحة كثيرة جدا يعني إذا تقصد أخطاء التجويدية كثيرة جدا وأظن موجود على المتن هذا أيضا موجود يعني يعني بعض المشاركات في قسم القرآن الكريم بهذا في هذا البلد الأخطاء التي تقع في صورة فاسحة أما إذا تريد أخطاء الأئمة عندنا في قطوان المهم الله يسر علينا وعليكم يعني بعض الأئمة حقيقة والله ينظر في أمره يعني قلب حروف وليس مسألة تفخيم وترقيق أو استعلاء أو إطباق أو مسألة مسألة يعني قلب حروف يعني وأشياء يعني خطيرة فنسأل الله عز وجل أن ينفقها أنا وإياكم في ديننا نو... وأن يعلمنا وإياكم ينفعهم يظهر لي إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر الوقت يعني يتأخر الله مبالك سعى نكتفي بهذا القدر نسال الله عز وجل ان يوفقنا واياته لقاء اخر اذا اثار الله البقاء وكتب اللقاء وان يجمعنا واياته في مرضاته وعلى طاعته وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته